بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تاخذكم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 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرغون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة وحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمةه وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَبَعِيَّ التَّبْعُ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ابدا ولكن الله يزكي, ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضرن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن يبدي إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهم عن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا ربعونتهم او ابائهم او اباء عولتهم او ابنائهم او, أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الاربه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا, الذين لم يظهروا على عورات النساء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 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمالكم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا, تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكرادهن غفور رحيم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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة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 والذين كفروا أعمالهم كشرب بقيعة يحسبه الضمأ ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى لم شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أوك ظلمات في بحر النجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل من ماء فمنهم فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم في فِي الْأَرْضِ كَمَا استخلف الذين الَّذِينَ قبلهم قَبْلِهِمْ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كسروا معهزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنوا الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضهم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يمين الله لكم اياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لكن لا يرجون لكاحا فليس عليهم فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت او بيوت أو بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم أو بيوت اخواتكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم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 بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا بل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض